مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نَبَهَا أَوْدِينَ وَلَهُنَّ نِصْفُ مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِن يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تمن من ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجلاً يورث كلالاً أو امرأة وله أخ أو أخت ثم لكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحت هي هل انها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودهم ندخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين